मायर प नीचे मानवतार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 مَذَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْهَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَارْكَعُوا السُّجُودَ وَإِذْ قَالَ رزق اهلهم من الثمرات من امن من الله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعوه قليلا ثم اضتروه الى عذاب النار وبئس المصير الله الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب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 منا ربنا تقبل منا إنك أت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أت التواب الرحيم ربنا وابعف في رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرى أبو عملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا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 نعبدون من بعد قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحده مسلمون اله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان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 شيقا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كَتَمَ شهادة عنده من الله وما الله بغافر عما تعملون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 ولمن حميدا ربنا ولك الحمد আসসালামুকুম রাহ আসসালাম রহমতুলার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 प्रमाणित गोष्टी पाथर की तुम रसुल्लाम उत्तम आदर्श दिक निर्देश की, हो नामे करा। की भावे आल्ला के राजी कर पावे सकते हम देख रविवार सन्धार पांच ट्रचारे पीट टी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 বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ রোহনানি রহমিন كَنَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى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 فَلَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ ذَلِكَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ, الله يا الله علما حميدا الله الله فِرَارًا لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصند لم يلد ولم يوت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَادًا الله, الله أكبر سمع الله لمن حبيبا ربنا ولك الحام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 تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل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 ذا وقام والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى রমত আসসালাম রহমতুল রমত আসসালামুকুম র फिल्टार कर पानी रक्त पवित्र कुरने अनेकमुस जर्थात तुम्हारा नामज दओ जे सम्पे विशुद्ध कर बर्तमान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 আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দা নাদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা ইসলাম নারীকে দিয়েছে কত উচ্চ স্থান মান ও সম্মান তা জানতে হলে দেখুন ইসলামে নারীর অধিকার দেখুন ইসলামে নারীর মর্যাদা প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়